الناس صدق ناس والعالم مشكال والطيب بهل الطيب دايم علاما والطيب ما نجني من كثر الاموال إلا الذي يعرف طريق الشهام الناس صدقج ناس والعالم أشكال والطيب بأهل الطيب دايم علامة والطيب ما نجني من كثر الأموال إلا الذي يعرف طريق الشهام رجل عبد ربه على كل الأحوال يصوم شهر واجتهد في قيامه رجل الشهام ينتقي زين الأقوال تعرف وقار ليحكى في كلامه الناس صدقج ناس والعالم شكل لجد الحلال خاف في كل حرامة بالروس لا للجا مخطى ولا مال وليا صدف تراح يبدي سلامة الناس صدقج ناس والعالم أشكال والطيب بأهل الطيب دائم على إلا الذي يعرف طريق الشهام البذل في المعروف دايم على البال يرجي الكريم يخاف يوم القيام هذا هو الطيب على الطيب ينهال ونمر بين الناس طيب على مال Sindes og siddejnes og alle måder. Och det er det, der er det, der er det, der er det, der